المرأة بطبعها يا جماعة إنسان عاطفية أقل كلمة بترضيها كدوا بالكم والمرأة بتحب العاطفة أكتر من حبها للمال ركز معي في الحتة دي كويس جدا جدا واحفظ طبيعة المرأة طبيعة المرأة الكلمة الحلو عندها أغلى من إنسية الذهب خد بالك من حاجة لكن أنا عايز أقول المرأة فعلا عاطفية وبتحب الكلام الحلو أكتر من الهدايا سلم عليها زوجتك وانت خارج سلم عليها بحرارة وبشو اقولها انا مش عارف الكم ساعد هضيهم برا البيت دولت هقضيهم ازاي يا رب بيخلصوا بسرعة عشان ارجع اشوفك انت واولادي يا سلام لها معنى كبير جدا وهي والله احنا هنقعد نعد بس الدقاي لحد ما ترجع ربنا يبارك لنا في عمرك واتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم يا سلام وانت ماشي وخارج بتسلم ولاجع بتسلم السلام ده هيملى البيت بالبركة ده مش كلامي ده كلام حبيبك بتصلي عليه عايزك تخلي لسانك دايما دايما تحلي كل كلمة بكلمة بحبك انت لما تقول لها مثلا يعني عايز اكل يا حبيبتي ممكن نشرب شيء حياتي يعني الكلمات البسيطة دي بتخلي المرأة معنوياتها ترتفع وانا قلت لك ونصحتك قبل كده الف مرة قلت لك خد بالك المرأة عاطفية بكلمة حلوة دي شي لك فينين يعنيها وبكلمة وحشة في كهز فانا خايف عليك حبيب قلبي فانت لازم تاخد بالك من النقطة ديت يعني شبع زوجتك عواطف عاطف كلمات بسيطة مش هتكلفك ولا حاجة وانت داخل وانت خارج سلم عليها قبلها قولها كلمة حلوة من قان لاخر لازم تقول لزوجتك كلمة بحبك طيب عايزك تدلعها وتختلعها اسم دلع كده جميل يكون بينك وبينها مش هيكون طبعا في الشارع ولا في اي مكان يعني بينك وبينها في البيت ده ايه لها اسم حلو مش مشة اي حاجة يعني فهم زي قطة وزة فوزي يعني المهم ايه يعني اي كير اي يعني اي اسم يكون ما بينكم طبعا ويعني ايه والكلام ده طبعا ما بينكم مش قدام الناس المهم يبقى في اسم دلع وعلى فكرة دي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ريت من ضمن اللمسات الجميلة وخد بقى الكلام يعني الكلام اللي ممكن ما تلاقوش في كتب ده من واقع الحياة ومن خبرات الحياة ريت من وقت للتاني زوجتك وهي بتعمل اكل بتزبط صفرة بتنضف البيت تلاقيك قاعد بتبص لها كده وقفت ابتسم هي تدور فجأة فتلاقيك بتبص لها وبتبتسم فتقول لك في ايه؟ اقول لها ابدا مش عارف وانا قاعد معاكي وحشتين فحبيت ابص عارف ديت ترفع معنويات الزوجة يعني الى الى اقول لك الى السماء السابعة ما اكونش كذاب فعلا هترفع معنوياتها بشكل غير عادي لا ده فعلا بيحبني يعني ده ده ده يعني يعني فرق كبير جدا من واحدة تحس ان زوجها مش طايق يشوفها مش طايق اسمع منك كلمة وبين واحدة تيجي تبص فجأة تلاقي زوجها عمال يوصلها كده ومبسوط قوي وممكن هو بيبص كده فتقول ايه في ايه ولا ابدا اصلي فعلا بحبك جدا بجد انا مش عارف انا من غيرك كنت اعمل ايه يا الكلمات دي البسيطه دي جماعة والله ما هتكلفنا حاجة لكن هتفرق كتير جدا جدا في معنويات الزوجة هقول حاجة تانية يمكن حاجة كده يعني ايه ممكن تقول ده فكر طفولي فكرة صبياني لكن قول زي ما تقول لكن ده واقع. من وقت للتاني مش هتخسر حاجة لو جبت كارت, كارت كده عليه وردة عليه منظر بحر حاجة وكتبت لها كلمتين حلوين وشنطلها تحت المخد هيا بتشيل المخد لقت الكارت ما منك ففتحت الكارت لقت فيه كلمتين حب ابعت لها مسج على الموبايل قول لي احنا يعني احنا ده شغل مرهقين يا عم الشيخ يعني مش مرهقين بالعكس الزوجة ديت طول النهار الله يكون في عونها وتعبانة في شغل البيت من أكل الشرب لنظافة لطبيق لغسل الكنس لأطفال يا جماعة ده, ده, ده الحديد اللي هو المكن الحديد لازم يجي علي وقت ونريحه ونزيته ونعمل له الصيانة صيانة الصيانة دي محتاجة للزوجة الصيانة دي هتت... يعني تتجلى في كلمات عطفية في معاملات طيبة في احاسيس حلوة في حاجات تشجعها واكتر حاجة تشجع الزوجة زي ما قلت لحضرتك اللي هي ايه ان انت ربنا يكرمك ويعينك على كلمة طيبة مسج حلو مش هتخسر حاجة مش لازم كل يوم ممكن تبعت لها المسج دا ان شاء الله حتى مرة في الاسبوع بس ما تحددش يوم محدد عشان ما هو جدول يعني مش لازم كل يوم اربع او كل يوم ثلاث لا ولا ولو لك ممكن خلاه كل يوم ثلاثة في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخله المسجد ذا يوم الثلاث كده في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم خذ رأيها في لبسك يعني ما تحسس الزوجة إن هي قطعة أساس في البيت لا خد رأيها في لبسك واحترم رأيها جدا. يعني وانت خارج كده ايه رايك حبيبتي الجاكيت ده ماشي مع البنطلون ده طب الشراب ده ماشي مع الطاقيه طب مش عارف ايه يعني فاهم زي خد رأيها هي هتقول لك وحتى لو كانتش بتفهم في مسألة التنسيق بين اللبس في مسائل لبس الرجال ممكن ما تكونش تاخد بالها من الموضوع ده قوي تقول انا ما بفهمش في لبس الرجال قوي لكن يعني هو ده شكله حلو مع ده حتى لو كان اللبس ما عجبكش قوي البسه مرة ارضاءا ليها ودخل عليها الساعه تقول لها زوج زي الفل ولو كانت هي زوجها مش حلو فعلا ما تاخدش رأيها تاني بس يعني ايه يبقى اسبع برضه نفست رأيها أولا ومرة وحسستها بوجودها حاجة تانيا اوعى تسخر من زوجتك اذا تزينت لك خد بالك مسألة خطيرة جدا جدا في زوجات اتربوا في بيوت معينة البيوت ديت ماشا الله الزوجة تلعت لقت الام ما شاء الله يعني حاجة ايه ستة عصرية جدا وكلاس جدا وفهم ازاي تستخدم المكياجات في البيت طبعا مش برا البيت بتفهم المكياجات عاملة زي ودرجات اللون وتحط هنا مش عارف اللون ايه وتضبط هنا ايه والرموش بتعملها ازاي ولا كل حاجة فهمها وفي واحدة نشأت في بيت بسيط امها يعني كان كبرها قوي تحط حتتين كريم وتعملهم في وشاة وخلاص يعني ده كان يوم معني ما الشمس تطلع تمام يعني في في ما تعرفش حاجة في الحال دير فاي يعني ما عارفتش وبعدين لما اتجوزت قالوا لها لازم تتزاني لزوجك يعني مش معقولة زوجك بدل ما يبص بره لازم تتزاني فجت بلغبطة الالوان حطت لاحمر في عينيها ولا في استنى وما تخافش يعني خليك راجل اثبت تمام؟ في واحدة تانية ما تفهمش في المكياج خالص لكن تقول لك انا بقى هعمل بقى مكياجات طبيعيا ازاي؟ تيجي حضرتك من بره تلاقي الزوجة ما شاء الله نايمة كده مستخية كده على كرسي ولا على زلونج تمام وحطة هنا اه حتتين خيار وهنا قرص بيض وحطة هنا شوية زبادي يعني ما شاء الله الزوجة بقت صلطة ما شاء الله جزاء الله خيرا فحضرتك هتشوف المنظر هتعطي التاريق ما تتاريقش فمزاي وستنى كده لحد لما تخلص ما شاء الله ده يعني الله اكبر وشك نور يا حبيبتي ما شاء الله عليك الله اكبر عليك اعمل التسريحة يا ما بتعرفش تعمل تسريحة يا دوب بتبل شعرها مية وبتسرح تسريحها معينة وتحط حيتي الكريم وهلا قدها فمزا اوعى تتريق عليها دردش معها ولا ما شاء الله اوعى تعمل نفسك مشوخ بالك دي مسألة تجرح المرأة جدا، دا المرأة حاجة جديدة او حطت مكياج معين او عملت شعرها تسريحها معينة اكتر حاجة تقتلها في الوقت ده ان انت تعمل نفسك مش واخد بالك لا خليك لماح وخليك ذكي ما شاء الله حلو او الفوروما دي ما شاء الله حبيبتي انت عاملها في خلاط يعني قعد دردش معه وضحك معه برضه يعني في وسط الدردشة جميل قوي انك تاخدها حتى ولو بدحك انما مش بالسخرية فرق كبير جدا بين الضحك وبين السخرية خليك ذكي جدا في تعاملك مع المرأة اوعى تجرحها اوعى تحبطها اوعى تقول لها مكياج اللي انت حطاه انت ما بتعرفيش بتفهميش في المكياج روحي شوفي وتعلمي اوعى تقول لها كده قول لها جميل جدا جدا بس يا ريت بقى حبيبه قلبي لو تزودي هنا كذا وتقللي هنا كذا و... ولا اقول لك وممكن انت رافض انها تحط المكياج قول لها بيني وبينك انت عالطبيعة اجمل مليون مرة. انت مش محتاجه مكياج انت زي القمر من غير بدل ما تقول لها انت ما يلقش عليك مكياج ما هو نفس المعنى بدل ما تقول لزوجتك انت ما يلقش عليك مكياج قول لها انت زي الأمر من غير مكياج انت المكياج هو اللي هيتجمل بيك مش انت اللي هتتجملي بالمكياج بس ألمهم جدا اوعى تذكرها بسوء اوعى أمام أسرتك أو أسرتها اوعى تذكرها إلا بكل خير قاعدة ومعاك والدتك والدك وإخواتك البنات وعاديين بتدردشوا اوه عتقول لهم أخباركوا إيه كالتوا إيه النهاردة والله كالنا كذا احنا الحمد لله بقى قضيناها أرضيحي أصل الزوجة ما بتعرفش تطبخ اوه عتقول كده قدام أهلك لأن انت كده بتجرحها وبتكسرها بالعكس شكر في زوجتك ولو عايزها تتعلم حاجة خليها تتصل بصديقة ليها تكون مؤتمنة تعلمها سواء طبيخ سواء حاجة, حاجة بديكورات البيت تسأل ايه المشكلة؟ ما فيش انسان يا جماعة مش محتاج ان نتعلم كل انسان فينا لازم يعيش ويتعلم ولمام احمد رحمه الله رحمة الوسعة كان يقول مع المحبرة إلى المقبرة بنتعلم من علوم الدنيا ومن علوم الدين ومن علوم الاخرة علشان ربنا يكرمنا وطول ما احنا عايشين و بنتعلم فانت اوعى تجرحها بكلمة قدام اسرتها ولا اسرتك دايما تشكر فيها قدام ابوها وامها فياريت اوعى تذكرها في يوم من الايام قدام أسرتك أو قدام أسرتها بكلمة وحشة لأن ممكن الكلمة توصل لها من طريق ثاني فتزعل وممكن الكلمة يضاف عليها ألف كلمة خدوا بالكم لو قلت لك برة كلمة حلوة اوعى تسخر منها بمعنى احيانا تلاقي الزوجة بتقول ايه انا جوزي عمره ما قال لي كلمة بحبك عمره ما طلع منه كلمة حلوة انا معاك وموافق فجف برة من مراته وحاس انه غلطان حس ان هو فعلا مقصر. وانه ما ميصحش ان هو يقابل الزوجة ديته ومعاملتها وحنانها واخلاقها دي كلها بان هو يتجهل بالمنظر ده. فبدأ يراجع نفسه فبيقول لا فعلا ده ليه حق. والله لازم من النهاردة ان شاء الله اغمس كل كلمة بكلمة بحبك. فيجي يقول لها حبيبي قلبي عامل ايه? طوله من امت? ايه <تصفيق> اخبالك? ويعني مش عارف ايه? يعني وتشك. وبعدين يقول لها مسلا ايه? طب والله العظيم بحبك فتقول له اه اكيد وراك حاجة اكيد انت عامل عاملة وعشان كده بتقول لي بحبك ليه كده ليه تصديه بالمنظر ده ايه تصديه وكذلك نفس الحكاية بالنسبة للزوج افرت زوجتك هي عيني مسكينة يعني حيية جدا ما بتعرفش تقول كلمات حب ولا حنان ومابتعرفش انها تدلع زوجها بكلمات معينة فجأة قعدت مع صديقة لي لها لا. خدي بالك الزوج دايما يحب يسمع الكلام الحلو قولي له الكلام الحلو فبدأت فعلا تراجع نفسها فعلا ده لازم اقول له كلام حلو فبدأت تقول لك كلام حلو وبدأت انت تقول لها من امتى بقى ان شاء الله عمرك يعني ما قلت كلمة حلو قبل كده هي الشمس طلعت هي مش عارف ايه اوعى تترقع عليها بالعكس عايزك تراعي كل مشاعر هذه الزوجة بفضل سبحان الله لو طبخت لك اي حاجة حاول تمدح الاكل بتاعها اوعى تترقع على اكل الزوجة لو مش عاجبك قول شبعان او مثلا اقولها اقول لك انا نفسي النهارده نغير ونجيب حاجه دليفري كده من بره وناكل اي حاجة او تعالي انا في اي مكان ناكل مع بعض انما اوعى تتري على اكلها لو مش عاجبك الاكل قول لها طب هات لي كذا لو مش عاجبك اكله معينه ولو هي قالت لك هو الاكل وحش اوعى تقول لها وحش قول لها لا اصل يعني ايه الاكله دي ما بتحبنيش ما تقولش انا ما بحبهاش لان كل هناعمه ربنا سبحانه وتعالى اقعد اضحك معاها دردش معاها لو انت عايز تلف التظارها إن الأكلة ديت يعني عايزة تبقى كويسة شوية اضحك معها عمل أكلة فو بشر الله ده كتاب قبل نظيرة صفحة الملخية ولا صفحة الوفيات دردش معها وضحك معها ممكن تقول لك والله إذا الأكلة دينا عملتها وتعبت فيها ووا لها بحقيقي ما شاء الله طعمها الله أكبر أكيد وأنت بتطبخ حديثك كنت تقول لك لا لا, لا ده أنا كنت بسمع شريط كده جميل و ما شاء الله وأنا يعني وأنا بطبخ لها أكيد إن شاء الله يعني أكيد دا كان شريط عزاب القبر يعني المم... دردش معها وضحك معها الفت نظرها بشكل غير مباشر ان الاكلة دي ممكن تطلع احلى من كده لكن اوعى تجرحها اوعى تقول لها انت ما بتعافش تطبخين انت من يومك مش عارف ايه اوعى تقولي الكلام ده اوعى تقولها ايه اللي انت عاملها ده اوعى توصل مع الزوجة للحتة دي من ضمن الاشياء اللي عايزك تعملها وتلاحظها وتركز عليها ان لو زوجتك حبت تتزين شجعها لكن حذرها من حاجات معينة حذرها انها تتزين بشيء حرام حذرها من التنمص. حذرها من الوشم حذرها من الواصل لأن ورد فيها حديث باللعن يعني الأمور دي من الكبائر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم وبالله عليك يا ريت لو قدرت تجيب هدية لزوجتك بكرة ولو بسيطة جيبها بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته